احسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أقول هذا السائل نرجو منكم التوضيح فيما يخص العقائد النابته. العقائد النابته أي التي أنشأها الناس واخترعوها بعقولهم بأدواقهم بارائهم باملاء الشيطان عليهم وإن الشياطين لا يوحون لي إلى أوليائهم فكل عقيدة لم ينزل بها وحي من الله سبحانه وتعالى فهي نابته وكل عقيدة نابته فهي باطلة نعم أحسن الله ليك كأن وقع خطأ في نسخة التي عندنا، فيقول لماذا سميت الممية مع أنها لامية؟ لا خطأ هذا، حتى أظن وقع على لساني أول ما بدأت. فهذا سبق من النسخ، وقلت لكم أن الساخش مع أنه من المؤلم إني أنا اللي نسختها. فيخط الإنسان يعني، قد يقع الإنسان بشر ضعيف، ضعيف جداً. في يخطئ الإنسان فيما يكتب ويخطئ فيما ينطق به وما يقع خطأ في الكتابة يسمى سبق قلم وما يقع خطأ في اللسان يسمى سبق لسان ونستغفر الله ونتوب إليه نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما الذي يترتب على القول بأن القرآن قديم وقد وصفه الله تعالى بأنه في اللوح المحفوظ. أولاً عدلوا الآن كل واحد يعدل المكتوبة الميمية كتب دالها اللامية. يعدلوها الآن. أعد السؤال. أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما الذي يترتب على القول بأن القرآن قديم؟ قال وقد قال وقد وصفه الله تعالى بأنه في اللوح المحفوظ. كذا السؤال. لا يقال لا يقال القرآن. قديم لا يقال القرآن قديم وكما ذكرت ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن هذا من بدع أهل الكلام الباطلة ولم يقل أحد من السلف إطلاقا إن القرآن قديم ومن يعرف ما تعنيه كلمة قديم حق المعرفة لا يمكن أن يصف القرآن بذلك فهل يقول قائل ان قول الله عز وجل يا آدم وقوله عز وجل يا نوح ونحوها من الخطابات التي في القرآن يا أيها النبي إلى غير ذلك هل يقول عاقل يفهم هذه الألفاظ أنها قديمة أي أزلية وأنها منذ الأزل والله عز وجل يقول يا آدم أو يا نوح أو نحو ذلك فالقرآن كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتكلم قبله بالانجيل وتكلم قبله بالتوراة والله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء وعند كلام الكلام على هذا البيت ربما يأتي مزيد بيان لذلك نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل نعم في بعض البلدان عاده الناس في السلام الانحناء مع المصافحة فهل هذا داخل في الانحناء المنهي عنه لا لا ينحني عند المصافحه لا ينحني وإنما يمد يده لمن أراد مصافحته ولا ينحني انحناء بعضهم يكون ركوعا يكون ركوعا فالانحناء لا ينحني وإنما يمد يده للمصافحة بدون انحناء نان ويقول بعض الناس ينتشر عندهم مقولة سأحضر عندك إذا سمحت الفرصة فهل هذا الكلام صحيح أم عليه انتقاد يقول سأحضر عندك أن يسر الله يسر الله ذلك يربط الأمور كلها بمشيئة الله عز وجل ولا يربط الأمور بالأسباب فقول القائل إن سنحت الفرصة يعني إن وجدت وقتا إن وجدت وقتا وقد يجد الإنسان وقتا ولا يحضر سئل اعرابي بما عرفت ربك قال بنقض العزائم محل الهمم يعني أكون عازم على شيء أو أمر معين متجه اليه فاجد انني ذهبت الى غيره فلا لا تربط الأمور بسنوح الفرصه وانما بمشيئه الله فإذا قال ساحضر عندك يقول ان شاء الله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله فيربط الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه